بالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال. الله أرسلك إلينا رسولاً. أسألك بالذي رفع السماء. وبسط الأرض ونصب الجبال. الله أرسلك إلينا رسولاً. فاحمر وجهه صلى الله عليه وسلم. وقال اللهم نعم